بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضله والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة ورواقها وشدت به البلاغة نطاقها المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله الهادين واصحابي الذين شادوا الدين وشرفوا وكرم حي الله الجمع الطيب المبارك واسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يعيد علينا وعليكم هذه الايام بالخير واليمن والبركات وان يجعل بلادنا جميعا وسائر بلاد المسلمين تحيا في امن وامان ولا نكن كالذين قال الله فيهم وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون اسال الله الا يجعل بلادنا على هذه الشكلة وعلى هذا النحو فوالله ليس لها من دون الله كاشفه والله ليس لها من دون الله كاشفه والله ليس لها من دون الله كاشفه بسم الله نتوكل على بركة الله إكمالا لشرح متن تحفة الأطفال والغلمان لتجويد القرآن في المرة الماضية تكلمنا التي كانت طبعا قبل عيد الأطحى المبارك تقبل الله منا ومنكم تكلمنا على أحكام النون الساكنات والتنوين وأحكام النون والميم المشددتين وأفردناهم بالشرح طبعا لمن أراد الدروس الدروس جميعها مسجل على سواء المعهد في الجامعة او سواء الموقع الخاص به يقول الإمام رحمه الله تعالى سليمان الجمزوري ونفعان بعلمه والعلماء العاملين به يقول والميم ان تسكن تجي قبل الهجة لا ألف لينة لذي الحجة أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إضغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء والثاني إضغام بمثلها أتى وسمي إضغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفيه لقربها والاتحاد فاعرفي طبعا احكام الميم الساكنه تشبه كثيرا احكام الن والن والم الن والتنوين احكام النون الساكنه والتنوين الا ان احكام النون الساكنه والتنوين فيها حكم اسمه حكم الاقلاب ما عندناش حكم الإقلاب في هذه القاعدة لا إقلاب في هذه القاعدة بداية يقول الإمام والميم ان تسكن أي في حالة سكون الميم سواء كانت متوسطة أو متطرفة كانت في وسط الكلمة أو كانت في آخرها لها ثلاثة احكام والميم ان تسكن تجي قبل الهجة طبعا في بعض الناس يعني استغرب يعني ايه تاجي قبل الهجاء خلينا الاول نشرح الاول واحدة واحدة الميم الساكنة اخوانا هي التي لا حركة لها فيش فيها على فتح ولا فتح ولا ضم ولا كسر لا شيء من, من ده وهي تقع طبعا قبل كل احرف الهجاء معدى حروف المد الثلاثة يعني ايه يعني الميم ده لو انت جيت فتبص عليها في جميع المواضع الموجودة في كتابه عذر جل تجدها مثلا تيجي قبل السين وتيجي قبل الواو, الواو اللي هي غير المادية يعني تمام وتيجي مثلا هي بتخلق مشافاتين يعني وتيجي قبل وتيجي قبل القاف وتيجي قبل الكاف وتيجي قبل بتيجي قبل كل الحروف. تيجي الميمي الساكنة وبعد كده الحرف تيجي الميمي الساكنة وبعد كده كل الحروف بتيجي فيها إلا تلت أحرف العلة الحروف التي تخرج من الجوف طبعا انت هتقول لي التحفه خساره احنا مش هندرس المخارج هقول لك لا انا مجبر ان انا ادرس المخارج مش مجبر عليها يعني احنا غصب عننا خلاص ان احنا لا احنا حابين ندرسها ولكن هي ليست من سياق شرح المان هذا المثن الطيب ولكن شرحت سوف تشرح ان شاء الله تعالى للامانه العلميه لان احنا هندخل على باب زي باب زي المتلين المتقاربين المتجانسين الراجل اول ما بدا إن في انف الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما احق طيب يعني الراجل بيقول انف الصفات والمخارج طب انت راجل ما تعرفش لا ولا المخارج يبقى ازاي من اين هتعرف ازاي من اين تؤكل الكتف لابد ان تفهم لابد ان تدري لابد أن تعرف كيف تجري الامور بدايه يقول الإمام في احكام الميم إن تسكن تجي قبل الهجائي قبل جميع الحروف الهجائية ما عدا حروف العلة قال فيها لا ألف لينة لذي الحجاء أي لأصحاب العقول يعني ما بتجيش قبل أحرف العلة لا تأتي هذه المين قبل أحرف الثلاث حروف العلة تمام وذلك ليبقى لأن أحرف العلة دي خلنا هي حروف ساكنة وإنت عندك مين ساكنة فلا تتقابل ممي الساكنة مع أي حرف ساكن آخر كحروف العلة كالثلاث حروف علة دول لخشية التقاء الساكنين أنا خايف يقع الساكنين مع بعض ولو الساكنين يقع على بعض ففيه شوية أحكام كنا يتباعة عشان أخلص من التقاء الساكنين ده لأن التقاء الساكنين ده حاجة ثقيلة فلما استحال التصرف استحال الوجود لما استحال أصلا وجود القائدة القائدة لا تجتمع أبدا أن تأتي الميم الساكنة ثم يليها حرف من حروف العلة ده مستحيل أبدا أنك تجد المثال هذا أو تدور عليه وابحس عليه مش هتلاقيه أبداً. تمام قال الإمام احكامها ثلاثة لمن ضبط قال أحكامها ثلاثة لمن ضبط أي لضبط هذا الحكم أو ضبط التجويد بوجه عام قبل أحرف الهجاء الميم الساكنه لها ثلاثة احكام هي الاخفاء والادغام والاظهار خلينا واحده واحده كده نفهم طبعا احنا عارفين الاخفاء معناه ايه شفوي الاخفاء معناه ايه معناه الاصطلاحي واللغوي لان احنا فيه في احكام النون الساكنه والتنوين بس ما فيش مشاكل ان احنا نذكر مره أخرى. وإن الإخفاء أخفي الشاي يعني أستره والستر تمام؟ إخفاء طبعا أن أأتي بالحرف من غير, غنة من غير غنة كاملة طبعا الحرف المخفى فيه. طيب تقدم إحنا التعريف بتاعنا ومش هنطول فيها عشان بس الناس ما تشعرش بالملل الناس حفظت الكلام ده كله زي ما إحنا عارفين طيب يقول الإمام أحكامها ثلاثة لمن ضبط. إخفاء ضغام وإظهار فقط أول حكم عندي هو الإخفاء الإخفاء يا إخواننا الإخفاء هنا في أحكام الميمس ساكنة يسمى بالإخفاء الشفوي وهتكلم على وجه التسمية بالإخفاء الشفوي ولكن أولا الاخفاء الشفوي ليس له إلا حرف وحيد وهو حرف الباء قال الإمام رحمه الله حكامها ثلاثة لمن ضرت إخفاء ندغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباقي أول حاجة عندي خالص هي الإخفاء الإخفاء لا يظهر إلا عند الباء الإخفاء في النون السكنة فيش دعنا نفكرك صف ذات أنا كم جادة شخص قد سمع دم طيبا زد فيه توقا ضع ظلم أوعى تخلط ما تخلطش ما تدخلش الأمور في بعضها لا إفرق من ده ومن ده شوية أحكام النون السكنة والتن... أحكام تجويد بوجه عام محتاجة زهن صاحي لو أنت هت... هتعامل التجويد على أن حفظ محض من غير ما تشغل مخك فيه هتتعب هتلاقي نفسك ما أنتش عارف تحل ولا تربط فيه لا نعايز تشغل فيه. تفكر نعم فالأول هو الإخفاء عند الباقي عندنا حرف الإخفاء الوحيد هو حرف الباق إذا وقعت الباء بعد الميم الساكنة ولا يكون ذلك إلا في كلمتين لا يكون ذلك أبدا الإخفاء إلا في كلمتين اسمه إخفاء شا فأي شافاوي الاخفاء الثاني بتاع النون الساكنة والتنوين이�x النون الساكنة، واتهار الميم احنا في Seattle النون الساكنة كان اسمه الإخفاء إيه؟ الإخفاء الحقيقي أخد بالي وأنتبهك علي إنما ده اسمه إخفاء شافاوي إذا جاءة الميم الساكنة ثم اتى بعدها حرف الباء جاء بعدها حرف الباء ولا يكون ذلك الا في كلمتين عند الميم تبقى اخر حرف الكلمه الاولى تمام وياتي حرف الباء بعدها هنا ليس امامي الا قاعده الاخفاء الشفوي ولا بد ان اطبق ولا بد من مع هذا الاخفاء ان تاتي بالغنه اوعى تنسى الغنه اوعى تاكلها او, أو, أو تعملها اطباق ركز معي يجيب لك امثله على الإخفاء الإخفاء لا يكون أولا إلا كما قلت سلفا ما إلا مع حرف الباء يقول الملك عز وجل ومن يعتاصين بالله ومن يعتاصين بالله يعتاصين بالله عندك غنة مقدار حركتين غنة صوت لسيز مركب يخرج من الخيشوم يشبه صوت الغزالة إذا ضاع منها ولدها طبعا لو الغزالة مضايقك ممكن تختار أي حيوان تاني يفيش مشاكل تمام بالنسبة للغنى الغنى تخرج بمقدار حركتين يعتاصم بالله وليست فيها إطباق كامل لشفتين ولا نعيب أبدا وحاشا لله أن نفعل الطريق الآخر الذي يأخذ بالإطباق فإن الاختلاف في الديني عامة بواجه عام هي فسحة على كل الناس وليس الضيق ومن ضيق هذه الفسحة فقد حجر الواسع ولا يجوز لنا أبدا أن نحجر الواسع على العكس تماما ده المفروض أهل العلم المفروض ما يبقاش عندهم حمية أو للرأي بالذات لما يكون رأي فقه يحتمل الاختلاف وده أهل العلم ده وعن المزكيين المربيين عارفهمين الكلام ده كويس ما ينفعش أن أنا أجيب الناس وأقول لأ وعيب واغلط لا, ما ينفعش لا يجوز بل أحترم الرأي الآخر. أقول ناس قلت بالإطباق تحترم وناس قلت بالفرجة أيضا تحترم ولكن ما جرى عليه التعلم هنا وما قرأته به على مشايخه هو الفرجة وهو ما قرأ عليه الأغلب من أهل العلم وإن شئت راجع كتاب تكلم على الفرجة تأليف فضلتي الشيخ احمد حامد طعيمة ربنا يمسي بالخير أحد مشايخنا ربنا يكرموا ربنا يرفع قدره يعتاصين بالله يعتاصين بالله الألية بالنطق بهذه الغنة ان تترك ما بين الشفة العليا والشفة السفلة مقدار مرور ورقة يعني الموضوع ما تأزمش أو ما تشدش عصبك وانت بتقول الغنة دي فتعمل إطباق في الشفتين لا شكرا أنا شعزك تعمل الإطباق ده تمام شيئة انت مثلا شيخ قرأك كده ما فيش مشكلة لا بأس ولكن هو العصل في ذلك ان تترك الفرجة طبعا 80% من الغنة تخرج من الخيشوم 20% فقط من الفم علشان ترقيق الغنة او تفخيمها وهم بالآخرة هم يوقنون وهم بالآخرة يخشون ربهم بالغيب عليهم بمسيطر في غنب مقدار حركتين هنا الميم الساكنة أتى حرف الباء طب نيجي بقى لوجه تسمية هذا الاخفاء بالإخفاء الشفوي الموضوع ببساطة سمي هذا الإخفاء بإخفاء الشفوي لإخفاء الميم الساكنة عند ملاقاتها للباء الميم بيتم إخفائها الميم هي اللي بيتم إخفائها مش الباء اسمها البقد اسمه حرف مخفى مش هقول مخفى فيه لأ مخفى عنده انما انت اقول فيه مع الادغام اقول مدغن فيه انما مخفى عند ها مفهوم الكلام تمام يبقى اقول تسمية الاخفاء الشفوي او سمي الاخفاء الشفوي بهذا الاسم فالاخفاء نمى ساكنه عند ملاقاتها للباء وده لحاجه كده هنعرفها اسمها التجانس الذي بينهما حيث انهما يتحدان في نفس المخرض في, الم في نفس المخرج حفظكم الله ويشتركان في اغلب الصفات متحدين في المخرج الاثنين وبيشتركان في اغلب الصفات والاخفاء في هذه الحاله يؤدي إلى سلت النطق لو تخيل كده الوضع من غير اخفاء هتقولها ازاي يعتصم بالله يعتصم بالله طبعا الموضوع ثقيل لان الاثنين من نفس المخرج ففي في تجانس بينهم تمام <تصفيق> تسميته بقى ليصمي mystفويا فلأن الميم والباء يخرجان من الشفتين كلاهما حرفين الشفويين فلهذا سمي بالإخفاء الشفوي أما بالنسبة للإخفاء بتاع النون السكنة والتانوين كان اسم الإخفاء الحقيقي وسمي بهذا الإسم للتفريقة بينه وبين وبين الإخفاء الشفوي حتى لما أقول الإخفاء حقيقي يبدأ بتاع النون السكنة والتانوين أو الإخفاء الشفهي أو شفوي يبدأ بتاع الميم الساكنة لأنه يخرج من الشفتين قولا واحدا نعم نكمل قال الإمام مكي من طالب صاحب كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد وهي من الكتب صاحبة المكانة العالية الرفيعة في هذا المجال ومن أوائل الكتب التي صنفت في هذا المضمار يقول الإمام رحمه الله ونفعنا بعلمه آمين اعلم أن الإخفاء على قسمين إخفاء حركة وإخفاء حرف فركز بقى في الكلام اللي حيتقال لأن الكلام ده أورده كثير من أهل العلم وتكلم فيه أول حاجة إخفاء الحركة بمعنى طبعضها يعني إيه طبعضها؟ يجي من الكلمة طبعاً هنلقيوا البعض من الحركة يعني ملك عز وجل بيقول إيه؟ في صورة يوسف في الأولى الحراشر طبعا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف طبعا الوجه المقدم هنا هو الإشمام والإشمام حركة بالفن يراها القريب دون البعيد المبصر دون الأعمى الحركة دي يعني ايه يا أخواننا طبعا هي أصل الكلمة مش تأمنا مش نون واحدة هي تأمننا واحدة مضمومة والتانية مفتوحة تأمننا المشكلة كلها في النون الأولانية اللي هي اللي عليها الضم تمام دي اللي بيحصل في النون دي يعني الإشمام يا إما الروم الروم ده هو معناه طبعيد الحركة اللي بيقول على البعض الاختلاص تمام انشئت قلت الاختلاص انشئت قلت الروم كما يوسر لك الموضوع عز وجل عندنا حق في, في الاخفاء نوعين اخفاء حركة واخفاء حرف اخفاء الحركة بمعنى أننا أأتي ببعض من هذه الحركة وأترك البعض الآخر يعني زي قول الحق في صورة يوسف ما لك لا تأمنا على يوسف طبعا أنا جبتها كده بالإشمام تأمنا على يوسف إيه اللي بحصل في الإشمام ده؟ شفيفك بتتضم بسرعة وبعدين تعمل بسط سريع جدا ضم ثم بسط سريع جدا طبعا الآلية في ذلك هو التدرب والمتابعة والمشافاة من شيخ مدقن حاذق تمام تقعد كده أو, او شيخه طبعا بالنسبة للاخوات لابد لذلك الامر الموضوع ان تتابع الامر مع مع الشيخ مع الشيخه التي عندها عشان تشوف الاليه دون حرج بالنسبة للامر يقول لك بعض الاخوه طيب بيقرى بعض الاخوات ازاي نشوف الاليه دي عند الاخوات او يتساءل الاخت مثلا بتخره على شيخ طال اليه النطق بتاملنا مثلا الإشمام الإشمام ده الألية بتاعته ده تظهر زي بالنسبة للأخوات أولا الشيخ الحازق لا يحتاج لمثل هذه الأمور هو بيعطي الوصع أو بيتكلم على الألية أو وكان المفروض أن الشيخ ده يبقى لي مثلا زوجت ومساء الله في المجال كده زي الشيخ أمو مننا والشيخ أمو مننا ربنا أحفظهم جميعا من أهل القرآن وشيخنا دول ربنا أحفظهم تمام مثلا أخت بتقرأ مثلا على الشيخ يوم أي للشيخ أمو مننا مثلا أن تقرأ أو, أو, أو الأخت أو تعلمها الألية أو ما إلى ذلك او شيخ أمو منها نفس الكلام تمام فهذا الأمر فهذا الأمر ضروري جدا جدا جدا جدا بالنسبة تعلم الإشمام ربنا أحفاظكم وأنتم على الرأس ربنا أحفاظكم الله وبركة فيكم بالنسبة, بالنسبة للإشمام هو آلية لابدة فيها من المشافة ده لابدة فيها من المشافة ده بس طبعا ده مش معناه لنروح أقول للأخت وش عارف إذا بعض المشايخ ما بتعمل نسأل الله العفو العفوة في الدنيا والأخرة وده طبعا سوء وطبعا مش عايز ندرجه تحت من مرسوء الأدب هو نقول جهل ده أرحم بكثير جدا من سوء الأدب جهل بهذه القواعد الشرعية التي ضبطت الأمر وأفرقتنا او فرقتنا عن كثير من بعض أصحابي الميلة الأخرى الذين حادوا عن الطريق بمزاعمهم هذه نسأل الله العفو العفا في الدنيا والآخرة عايز تبين او توضح عليك الإشمال أنت ممكن تعمل فيديو ليك مصور أو, او انت ما شاء الله من اهل الفضل الكبار وتحطه مثلا الدنيا كلها تستفاد منه وتشرح اليه الاشمام ازاي بطريقة بسيطة يسيرة اما بالنسبة لتركزت بقى على الموضوع اوي اوي بالنسبة للاخت بقى مثلا انت تع.. تع.. عايز تشوف الاشمام جاي ازاي تشرح لها الالية وفقط وليس لك ان تقول المشافهة و.. وما الى ذلك طبعا الموضوع ممكن يعرض الناس الى الاحراج الجزء الثاني اللي احنا نتكلم عليه احنا بشأن نتكلم أصلا عن الإشمام الإشمام ده لما يجي وقته طبعا ناخد فيه بتاع 7-8 حصص زي ما نعايز طبعا لأن الموضوع بيطاول معي قوي بالنسبة للاستفادة والتأصيل العلمي بالنسبة لطبعيد الحركة هو الإتيان ببعض منها اللي هو الاسم الاختلاس أو إن شئ تقول الروم قال الحق لا تأمنا على يوسف نونين واحدة مضمومة التانية مفتوحة ازاي تقولها دي لو انا هقولها بالرغم طبعا الوجه المقدم هو الاشمام قالوا يا ابانا مالك لا تأمنا على يوسف تأمنا على يوسف الشيخ الحازق بيشرح القلية وبيسمع بودانه قوي قبل النون ما تبدأ فيها بيحصل ضمة بسيطة جدا جدا جدا جدا اصلا هو ودنه دي مزان ودنه دي مزان من كتر السماع تمام واضي شغلته دراجي اللي هو يمتهن هذه المهنة فودنه عامل زي المزان شيخ الكفيف إزاي بيعرف انت جيبت الروم ولا ما جيبتوش معان هي يراها المبصر دون الأعمى ده تعرفها حركة الإشمام دي يراها المبصر دون الأعمى ورغم ذلك هو يعرف انت جيبتها ولا ما جيبتها والله ويشرح لك كمان انت بؤك انت عامل إزاي ليه الأذن خلت وألفت وبتاعه ربنا عز وجل يسر الأمر عليه والكتاب أصبح على قلبه فانتبه على هذا الملحظ ضم ثم بس تسريع تأمنا حفظكم الله وما أريد بذلك إلا العلم قول شيخنا أحمد عامر ربنا أحفظه رب ويرفع قدره في الضرين أمين شيخ المقاري يقول ما القرآن إلا قبلة إلا قبلة وابتسامة يعني ايه قبلة وابتسامة يعني القرآن بسيط جدا رقيق مش محتاج منك الت... الت... يشد العصب اللي انت ممكن تعمله والتوتر العالي اللي انت بتخرجه في القراءة ده مش مطلوب فبالزبط اللي شوان عام قبلة بسيطة كده او بسيطة كتبع على وجنتي او على يدي ابيك او امك تقول تأمنا تأمنا وليس تأمنا يعني بنفس الألية للواحد يمد فمه أو يمد شفافه في الأمام أوي لا له ده حاجة بسيطة كده حاجة وترجع تأمنا على يوسف هكذا بشكل بشكل الإمام حافظ عن عاصم له رؤيتين الاولى هي الروم والإتيان بثلثين الحركة يعني ايه ثلثين الحركة جيب ثلثين الحركة وتلثة مهمة الموضوع ده طبعا تقديري طبعا الشيخ ميبقاش قعد وراك بالمصطرة عمالي وزن لك انت جبت التلت وتجبت التلتين لا هو الموضوع تقديري بعد حاجة كده تقديرية من عند الشيخ واذن الشيخ بتفرق والشيخ مع الشيخ يفرق ولكن اعلم اخي الكريم ان للحرف ميزان فلا تكو طاغيا فيه ولا تكو مخسر الميزاني يعني الحرف ده ربنا خلق ليه ميزان تمام ليه ميزان الحرف ده ليه ميزان انا بقول الحرف ما بقولش القرآن تمام؟ عشان محدش يقول للشيخ بقوله قرآن مخلوق حاشا لله القرآن كلام الله قاله على الحقيقة تمام؟ وليس كما يقول الملحدون أو كما يقول الجهال أنه كلام قديم وما إلى ذلك من من وزعمهم الباطلة بل هو كلام الله على الحقيقة تكلم به على الحقيقة كل حرف وكل سكن وكل وقف تكلم بها الحق جل وعلا على البيان والوضوح أقول الوجه هنا الروم الاتيان ببعض الحركة ثلثية الحركة وطرق الثلث اقولها ازاي قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف تأمننا على يوسف تأمننا, <تأمننا> إيه انت ايه اللي إنت؟, انت عملته ده بقى طب انت جبت ضمعة دي لا دا اقول لك ده انا صرعت شوية في الضمة بتاع التأمنون الاولانية ضمت بسرعة شوية صرعت في الاباء وخفضت صوتي عند النون الأولى ما رفعتوش هتقول لي طب ده أنت كده ما بعضتش أقول لك لأ من كده بعضت وهو ده هتقول لي طبعيد أنك يجيب الفلوثاين أنت جيب الفلوثاين زي وانت ماشي بيمزان تمام انت وكي تكون بتقرأ الطراج الحادرية مثلا أو تقرأ بالحادر أو ما الطراج المتمكن تمام ولكن هو الإتيان بأنك تأتي بها على الشكل القويم أنك تضم ضم بسيط أنك, إنك تضم ضم سريع وتخفض صوتك عند الضمة ما لك لا تأمننا على يوسف تفرق بين النونين تأمننا على يوسف كذا بهذه الآلية نعم طبعا ك... يعني إكمال الأمان العلمية الروم هو الإتيان كما قلت بثلثية الحركة وبالنسبة للوجه الثاني اللي هو وجه الإشمام طبعا المقدم هو الإشمام طبعا بالنسبة للناس اللي بيخسرون المنفصل وهو ضم الشفتين بعد اسكان الحرف والإشارة هنا طبعا إلى لواية حفص كما قلت سلفا نعم بعض الناس بتسمى الروم بالاختلاص تسمى الروم ده الاختلاص سمعت كلمة الاختلاص؟ سمعت بس طبعا أنا بحبش استخدم مستهلحة الاختلاص لأن الاختلاص ممكن تعتبر صفة بغيضة إزاي يعني صفة بغيضة حشل الله لا يعني صفة بغيضة بالنسبة لبعض الكلمات الأخرى عشان كده ما بحبش استخدم مصطلح الاختلاسات والدفوع وما لذلك اخفاء الحرف بقى جماعة على نوعين اخفاء الحرف طبعيد الحرف وسطر ذاته ان انا ابعض الحرف واسطر ذاته في الجملة كما في الميمي الساكنة قبل الباء ده بيحصل فيها سواء كانت الباء دي اصلية او مقلوبة عن نون الساكنة او التنوين اللي بيحصل فيها طبعيد اللي انا ببعض فيها ده ده اسمه طبعيد حرف اه الحرف اللي هو زي يعتصم بالله نعم من مسكنه واللي بعدها الباء ده طبقه حرف ثانيهما ان اعدم بالكليه ذات الحرف النوع الأول انا كنت بسطر بس ذاته انما النوع الثاني لا ده انا بعدم ذات الحرف الكليه وابقاء صفته والتي هي الغنه وذلك فإخفاء النون الساكنه والتنوين اه يعني في اخفاءين هنا بقى في إخفاء يختلف عن اخفاء اوعى تجيب اخفاء النون الساكنه تخليه شبه الميم الساكنه لا اللي اتنين ونشوفه بعد أبدا خد بالك من الأمر ده ده نوع وده نوع في الإخفاء بتاع الميمي الساكنة اللي هو إن ببعض الحرف وبستر ذاته في الجملة التاني انا بعد ذاته في الجملة تمام؟ نعم ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين بعد ان تكلم على أول حكم قال فالأول الإخفاء عند الباقي وسمه الشفوية للقراء. سميه يعني الإخفاء الشفوي وطبعاً وذلك الاتحاد المخرج بتاع الباء والميم فكلا هم يخرج من الشفتين قال والثاني إضغام بمثلها أتى وسمي إضغاماً صغيراً يا فتى الإضغام طبعاً كان دوخة كبيرة قوي ودوشة وكتر كلام في النون السكنة والتنوين إنما هنا بيختلف الإضغام عن إضغام النون السكنة إضغام الميم يختلف الإضغام هنا ان شئت قل إضغام احكام الميم الساكنه او انشئ تطبق كل ادغام المتماثلين الصغير اول ما تقول كلمه ادغام متماثلين صغير اعرف انك بتتكلم على الميم الساكنه اللذيذ في احكام الميم الساكنه ان كل حرف واحد حرف واحد يعني حاجات بسيطه مش ما فيهاش والميم قال والثاني ادغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى له حرف وحيد وهو حرف الميم الميم لا تدغم إلا في الميم فإذا وقعت الميم متحركة بعد الميم الساكنة وجب الإدغام ويسمى إدغام متماثلين صغير ولابد أيضا معه من غن لابد أن يأتي فيه غن ملك عز وجل بيقول في كثير من التزيلات إن كنتم مؤمنين كونتم مؤمنين أنا عندي هنا إخفائين إخفاء النون الساكنة مع التاء كون... كونتم نعم وبعدين عندي الميم في الميم أحكام الميم الساكنة إضغام كونتم مؤمنين بطول فيها وبجيب مقدار الغنى من الحركتين عند غنتين وراء بعض كونتم والميم في الميم مؤمنين ماينفعش أنك تركز على واحدة وتسيب التانية الأغلب من الناس اللي بتقرأ القراء الجدد ونحن منهم نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا القراء الجودة اللي زحلتنا كده لما بيجي يقرأ الشيخ بتاعه بقال له ملحظ فعيني هو بيصب كل اهتمامه وجم اهتمامه على هذا الملحص أنه ازاي تلفاه أو يتحشى الوقوع فيه فتلاقيه مثلا هو مركز له على غنة الإتغام بتاع المتمثلين الصغير المين في المين يقوم سايب الغنة الأولانية او يقلل من حركتها مع أنه عارف نعرفها تاما ان لابد من مساواه زمن المدود او زمن الغنن كل الازمان ل... الازمنه المشتركه لابد أن ان تساوى يكون لك ميزان كما قلت سلفا للحرف ميزان فلا تكن طاغيا فيه ولا تكن مخسر الميزان الملك عايز وجل يقول لهم ما يشتهون لهم ما يشتهون غنى من الخيشوم قولا واحدا وان شئت وإذا اردت التأكد عليك بسد الخيشوم فإن وجدت الغنة تخرج تماما صريحة من الخيشوم فادعوا لي أفر الله لي ولك ولهم ما يشتهم تمام من أسس أم من ممسكنا بعدها من محركة أدغام متمثلين صغير طيب عزيزي أن يفهم ليه يسمي المتمثلين او سمي هذا الادغام ادغام الميم الساكنه بادغام المتماثلين الصغير تسميته ادغام اصلا فلادغام الميم الساكنه في الميم المتحركه واما تسميته بالمتماثلين فعشان هو مؤلف من حرفين مكون من حرفين متحدين في المخرج والصفه سمي ادغام متماثلين عشان هو مكون من حرفين متحدين في نفس المخرج وفي نفس الصفه أضغم الأول في الثاني منهم وسمي صغيرا فلأن الأول منهم ساكن والثاني متحرك وهذا هو سبب الإضغام ثاني ثم إضغام عشان دخلت الميم في الميم سمي المتمثلين عشان الحرفين متحدين في المخرج ومتحدين في الصفة سمي صغير لأن الأول ساكن والثاني متحرك ده كل الكلام اللي ممكن تسمعه في الإضغام فالأول الإخفاء عند الباقي وسمه الشفوية للقرائي الميم ساكنة ولا تأتي إلا من كلمتين بعدها حرف الباء إخفاء وغنى وتترك فرجة بين الشفتين أما بالنسبة للأمر الثاني الـ الـ الإضغام والثاني إضغام بمثلها أتى أي بمثل حرف الحكم وهو حرف الميم مثلها أتى وسمي إضغاما صغيرا يا فتى إضغام صغير شرحنا الألية وشرحنا الحرف الميم في الميم وسمى إضغاما صغيرا إضغام متمثليني صغير اللي فهم إخوالنا إلى الآن يكتب خمسة الله يبرك فيكم أعفو عنهم معلش شيخنا الكريم ومنه خلهم يكتبوا خمسة يا ربي لك الحمد الحكم الثالث الله المستحن بارك الله فيكم نعم. حكم الثالث قال, الم... قال الإمام رحمه الله والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية ثالث الإظهار في البقية أي أن باقي وإحنا قلنا أن أي قاعدة وأن الكلام ولا بأس أن نعيده مرة أخرى أن أي حرف أو أي قاعدة من قواعد التجويد 28 قاعدة بيبقوا مسكين الثمانية وعشرين حرف او الواحد ثلاثين حرف بحروف العلة بيبقوا مسكينهم كامل لو جزء من القاعدة خد له حرف جزء الثاني خد له حرف يبقى جزء الثالث واخد بقية الاحرف لان كل حكم بياخد له ايه؟ بياخد الثمانية وعشرين حرف كامل ايه بالنسبة للاحكام من عندك الاخفاء مش فاهم من كتر الحروف من كتر الأرقام داخلة مش مزبوطة نعم نعم الله نستعان ناس تشارك يلا ناس تشارك خلى الناس صحيين معانا هو المشكلة في بعض الناس سبحان الله بت ايه بت يعني بت, بت بتروح بتسمع الدرس أو بيفتحوا الغرفة وروح يعني بيجيبوا شي من طايلند ويرجعوا فبتخروا عوي الله نستعم فأقول بالنسبة للأظهار الأظهار إحنا قلنا إحنا طرحنا خدنا حرف للإخفاء اللي هو الباء وخدنا من الإضغام الله يبارك فيكم يا رب إحفظكم شاختنا الجليلة الله يبارك فيكم وبالنسبة للأظهار وبالنسبة للإضغام حرف والميم هذه حرف و هذه حرف يبقى كده طر حرفين يبقى احنا فضل لكم حرف 26 شوف معي الاظهار الشفوي له 26 حرف 26 حرف هو الحروف هي الحروف الباقية للاظهار الشفوي فإذا وقع أي حرف من هذه الأحرف بعد الميم الساكنة في كلمة أو في كلمتين وجب الإظهار ويسمى إظهارا شفاويا هتقولي تاني شفوي شفاوي تاني إظهار شفاوي هتقولي إظهار شفاوي تاني طب دول ستة عشين حرف إحنا كنت بتقول, بتقول إخفاء شفوي كنت ببلعها لك عشان الميم والباء قلت اضغامه تماثلين عشان اثنين شبه بعض في المخرج والصفة انما تجي تقول لي هنا شفاوي دول 26 حرف كل واحد منهم بيخرج من حقيق كلهم بيخرج مخرج واحد وفي مخرج في 26 حرف والشفاتين بيخرج منه 26 حرف ده بيخرج منه 4 بس هقول لك لا سمي اظهار, اظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها الحرف 26 اللي احنا تكلمنا عليهم واما تسميته شفاويا لان الميم الساكنة وهي الحرف المظهر تخرج من الشفتين يبقى أنا نسبت هذا الحكم إلى الحرف المظهر الحرف المظهر اللي هو الميم فقط ولم أنسبه أبدا إلى إلى, إلى الأحرف التي تخرج او الأحرف المظهر فيها أو المظهر, المظهر عندها وإنما نسب الأظهار إليها ولم ينسب إلى مخرج الحرف الستة وعشرين لأن منها طبعا منها مثلا زي حرف السين حرف الشين حرف الجيم حرف دي كلها مخرج مش, مش, مش مشتركة بعيدة جدا كل, كل البعد عن بعضها البعض نعم طيب سبب الإظهار الشفوي أي سببه بعد ليه حصل إظهار في الأحرف دي بالأخص شو مال الحرف دي وليه ما حصلش في النون ليه ما حصلش في الباء ليه ما حصلش في, في الميم سبب إظهار الميم عند لقاتها الـ 26 حرف دول يا أخواننا هو بعد مخرج الميم عن مخرج أكثر هذه الحرف مش أقول كلها لأن 26 كتير طبعا الميم تخرج من شفتين بعيدة تماما عن هذه الأحرف او عن أغلب هذه الأحرف فلا يجتمع بينها وفلا يجمع بينهما لإخفاء ولا يجمع بينهما إضغم فلذلك حدث الإظهار يلاحظ عند وقوع مثلا حرف الوا أو الفاء بعد الميم الساكنة وجوب الإظهار لمن بيقول إيه لمن بيقول إيه بيقول رحمه الله تعالى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فعرفي والضح يعني إيه حب لك أقول مرة أخرى نلاحظ ولاحظ الشيء جدا عند وقوع الواو أو الفاء بعد الميم الساكنة وجوب إظهار الميم احترز كل الاحتراز من أن تأتي بإخفاء أو إضغام بعد الميم الساكنة إذا كان فيه واو أو فاء لا ده دول حرفين طبعا فيهم من ضمن الإظهار بس حرفين دول بالأخص حط تحتهم ألف خط الواو والفاء حتى كده خصهم الإمام بالذكر ليه بقى؟ نحن عارفين طبعا للشفتين الواو باقوا الميمو ليه أربع أحرف بيخرجوا من الخيشوم حرف الواو حرف الفاء حرف الميم حرف الباء أربع حروف بيخرجوا من أربع حروف بيخرجوا من الشفتين الأربع حروف دولة جماعة انتبه عليهم أوي أوي أوي أوي فلذلك حرف منهم هو حرف القاعدة وباقي وحرف منهم حرف الإخفاء والباقي حرف مظهرة فانتبه أوه على الحرفين دولة اللي هو الولو فا واحضر لدا واو وفا أن تختفي لقربها علشان مخرجهم وريب أوي أوي أوي نعم والاتحاد المخرج مع الواو وقرب مخرجها من مخرج الفاء لقربها أي لقرب الفاء والاتحاد, والاتحاد في المخرج مع الواو فأعرفي. فاعرف أن هنا عندك, إيه؟ عندك اظهار شفوي نعم طيب وعندنا بقى الإظهار ده أخواننا بينقسم إلى قسمين شفوي ده قسم يقع بعد الميم من كلمتين فقط وقسم يقع بعدها من كلمة ومن كلمتين خلينا مثلا نجيب لك امثله ربنا عز وجل بيقول واجعل لكم جنات لكم جنات لكم جنات ما لكم جنه كونتم خيرا كونتم خيرا اظهار واضح جدا لحرف الميم وعدم اخفاء عندها او ادغام إن كنتم صادقين كنتم صادقين كنتم صادقين نعم ذرأكم في الأرض ذرأكم في الأرض ما أقولش ذرأكم في طبعا لقربها والاتحاد فعرفي بل هم قوم هم قوم وليست هم قوم هم ق... لا ما ينفعش ما تألفش مفهش غنة تماما هنا إظهار شفوي واضح لبعد أن هذا المخرج عن هذا وليس فيها أي غنة نعم أحكام كده سريعا نستعرضها لأله الإمام رحمه الله قال والميم إن تسكن في حالة سكون الميم تجي قبل جميع أحرف الهجاء كاملة ما عدا الثلاثة نعم قبل ما عادت ثلاث أحرف المتفق عليها الحرف الجوفية اللي هي حرف العلة لأنها سواكن والميم الساكنة بطبيعة الحال فلا تلتقي الساكنين فإحنا نسعى دائما إلى عدم التقاء الساكنين لأن في حدوث التقاء الساكنين أنا بكسر الساكن الأول او, أو بفتحه أو بضم طبعا تحاشين للتقاء الساكنين طبعا وطبعا الأمر يستحيل أن يحصل ما بين الميم الساكنة وحرف العلة فلذلك لا يأتي أبدا حرف الميم الساكنة ليليه حرف من حروف العلة بل إن كل أحرف الهجاء تأتي بعد حرف الميم عدا هذه الأحرف لذلك قال الإمام لألف اللينة لذي الحجة أي لأصحاب العقول اللي بيسأل على المعنى لذي الحجة أي لأصحاب العقول أحكامها ثلاثة لمن ضبط أحكام هذه القاعدة ثلاثة إخفاء إضغام وإظهار فقط إياك ان تدخل الإقلاب فالإقلاب كان يحدث بين النوني وبين الميم النون والباء آسف وكانت الميم بتخش كنت الباء ده الى م بقلب الميم دي الباء دي اسف الى م يعني زي كلمه من بعد من بعد بيلبها إلى م مغنونه مغنونه يعني مش كاملة الاطباق يعني ما ينفعش اطبقها تمام وده بيختلف الاخلاب ده الحكم ده مش موجود عندنا هنا في قاعده الميم الساكنه احكامها ثلاثه لمنضبط اخفاء وتغامن واظهار فقط عندك اول حكم الاخفاء الاخفاء عند حرف الباء الوحيد اذا جاءت الميم الساكنه من كلمتين يليها حرف الباء ليست هند مسيطر غنه من الخيشوم تخرج مختار حركتين والخيشوم يمثل من المخرج 80% 20% على الفم لترقيق الفم وفي حاله طبعا عايز ربك ان لسانك مستفل طبعا اللسان لا عمل في حاله الغنه الا انك انت لو رفعت لسانك فوق هيرتفع طبعا الجزء بتاع التفخيم والترقيق فبالتالي هتفخم الغنه غصب عنك يا جميل فخد بالك من الملحظ ده طبعا الجزء بتاع التفخيم والترقيق هو ايه جزء اقصى اقصى اللسان اللي هو منطقه حرف القاف ده جزء التفخيم والترقيق هي دي الحته دي بالظبط هي دي اللي بتخليك تفخم وترقق الجزء ده دي دي القاف اللي هي تحت اللسان خلص. فالأول الإخفاء عند البائي وسميه الشفوية للقرائي أي سمي هذا الإخفاء بالإخفاء الشفوي ولا يكون إلا عند حرف الباء والثاني إضغام بمثلها آت إذا وقعت الميم بعد الميم مبشرة لاتحادهما في المخرج سمي إضغاما إضغام متمثلين صغير متمثلين متحدين في, في المخرج وفي الصفة صغير لأن أحدهما السكن والثاني متحرك والثالث الإظهار في البقية عندك إظهار في باقي الأحرف 26 حرف الباقية إذا جاءت الميم الساكنة يليها أي حرف من الأحرف 26 عندك عندك اظهار إيه إيه طبعا عايز سمي إظهار شفاوي ما فيش مشاكل طبعا سمي شفاوية نسبة إلى الحرف المظهر اللي هو حرف الميم مش نسبة لل 26 حرف التانيين لا واحذر لدواو وفاء واختص بذكري من الحروف المظهر عندها حرف الواوي والفاء لأن حرف الواوي والفاء من الأحرف التي يقع فيها كثير من الناس يأتي بغنى مثلا يعني يقول اللهم الصلاة والسلام وحمد نجيب لك مثال من ربكم وهدى وهدى ورحمة من ربكم وهدى ودهنا سمعتها كثير وصلحتها كثير تمام من ربكم وهدى بيجي بيعملها ازاي بيعملها بقالها كده سبحان الله غريبة خبالك احترس واحترز من الوقوع في مثل هذا الخطأ طبعا لقربها اي القرب الفائ من مخرج الميم والاتحاد الواوي مع الميم في نفس المخرج تجنب ان تقع في مثل هذه الاخطاء فانت متمكن متمرس فيما تعلم طبعا يعني احنا عودا حميدا من الـ من الاجازة انا مش عايز يعني ايه يعني اطيل اكثر من ذلك عشان طبعا في بعض مننا كثير من عنده مشكلة في الدخول الى الغرفة مشكلة تقنية كده في الدخول للغرفة فانا عايز بس يعني استكمل والحضور كله موجود وان شاء الله تعالى بداية من المرة المقبلة سنشرح احكام الام قال ولام الفعل طبعا دول شوية احكامهم انا بستفيد فيها فانا محبش ان انا اقطع أقطع فيها, فيها الكلام يعني أتكلم في جزء النهاردة وكمل لا مش هينفع لأنه هتطر أذكر الناس باللي قلته المرة اللي فاتت طبعا انا بذكر في ساعتين تقريبا فناخد بالنا بس من وضولنا إن شاء الله تعالى نقوله المرة الجاية كاملا واجه كامل وبرضو لو في وقت في الآخر الحصة هنبدأ في شرح باب مخارج الحروف وإذا شرحنا في باب المخارج لا تسامح هنالك فلا بد أن تكون المسامع يعني مفتوحة بنسبة 180 ضرك نسأل الله العفو والعفية والقبول في الدنيا والاخرة يياكم اخواني ان تحقروا من المعروف شيئا فان الجبال من الحصة يياكم اخواني ان تحقروا من المعروف شيئا فان الجبال من الحصة يعني محدش مثلا يقول والله انا شايف مستوى كويس شايف مش عارف مين الشيخة بتاعتي بتقول لي كذا, بتقول لي كذا. اياك ان تهمل اي جزئية من العلم العلم يؤخذ كله يؤخذ كله ومن أخذ بهذه المتون أخذ بحظ وافر فمن ترك هذه المتون ترك خيرا كثيرا بل هو ترك العلم بالكلية وهو لا يعي من العلم شيء إلا كما أنه أخذ من مخيط من بحر وكذا يعني لو بسط, أو بسط كفه إلى الماء ليبلغ فأمه ببالغه فكل علم له ضوابط أليات ولن يدرك كتاب الله او يدرك أحكامه ولن تكن فيه على النحو المطلوب او المرجو الا بتعلم المتون طبعا في قارئ وفي مقرئ في قارئ اللهم امين اللهم امين يعني في قارئ وفي مقرئ القارئ ده يعني هو طبعا بيقرأ القرآن وبيتعلم وما إلى ذلك علشان يقرأ قراء سليمة ممكن يكون إمام في مسجد ممكن يكون بيساعد أهله كذا تمام انما المقرئ هو الذي تعدى نفعه من المنفعة الشخصية إلى المنفعة العامة وهذا هو الذي باقي وهذا هو الذي باقي شوف أنت لما تتعلم علم سليم علم صحيح وتراعي قبل أن تتعلم هذا العلم الأدب مع الله اولا ثم مع الخلق وبعدين تيجي تتعلمه وتكون فيه مخلص لله عز وجل وتحاول النيه على الله وتنساه تنسى العمل في الأعمال كما يقول إمام النووي تيجي يوم القيامة شايل شيلة كبيرة جدا سبحان الله تقول إجبال حسنات إنت منين ده تقولك سجلت درس وحطيته عندي كده وربنا الناس بقعد التحمل وناس يستفيد ربنا عز وجل قضى في أمرك الموت وانت قبلت واجه كريم سبحان الله والناس بتستفيد من علمك وبتنهل من علمك فلا تحقر من المعروف شيئا فإن الجبال من الحصن عد نفسك للموضوع ده عد نفسك وعد نفسك للموضوع ده وإذا توسم أحدكم في في أخ له يعلمه أو أخت تعلمها الزكاء تتركهاش تستمر معاها ودوم عليها ويفهم أخي أن بالنسبة للعلم عامة مواجه عام المتعلم شرف للمعلم قبل أن يكون نفع للمتعلم تاني تاني المعلم المتعلم المتعلم الشرف للمعلم يعني المعلم هو اللي بيشرف بالمتعلم مش العكس ده لابد أن نستحضره نحن المعلمين أنت شرف ليه وليس ولست ولست ولست ولست الع... أنا نفع لك ولكن أنت شرف ليه أنت شرف لي في الدنيا وفي الآخرة كان الصحبي الجليل سيدنا أبو ذر الغفاري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن صحبه وصحبه رسوله سلم إذا أقبل طلاب العلم هش لهم وبش وقال مرحبا مرحبا بوصية رسول الله وثرش لهم رداءه في درجة إيه؟ يفرش لهم رداء عشان يعود يتعلم قل لهم أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزد قدرت العلم إن نزد قدرت العلم فعشان كده سادوا الأرض أسأل الله أن يجعلنا منهم مارك الله فيكم رفع الله قدركم الله تعالى أسأل أن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه واعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل بارك الله في هذا الجمع الطيب المبارك أسأل الله العظيم أن ينعم, أن ينعم علينا بنعمة الأمن والأمان والرخاء في بلادنا وبأسائل بلاد المسلمين جزاكم الله خيرا رفع الله خضركم في الدارين استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته